وَإِذ بِالتَّلَِ بِ الرَّهِي مَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتََّهُ قَالَ إِ جَعلُكَلَّاتِ إمَامَا قَالَ وَمِنْ ذُِّيَةِ قَالَ لَا يَنَانُ وَحَدِّ الظَّالِمِين 117. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 118. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين